Book 2 48. kahdeksan arbaun Loma-aktiviteetteja Anshitat ul Anshitat Onko ranta puhdas? هل الشاطئ نظيف؟ هل الشاطئ نظيف؟ ويكو سيلا ويدا؟ هل تمكن فيه السباحة؟ هل تمكن فيه السباحة؟ ايك ole vaarallista ويدا سيلا هل السباحة فيه غير خطرة؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ Voiko tältä هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Voiko tältä lainata aurinkotuolin? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ وأي هل يمكن هنا استئجار قارب؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ سرفايس أحب أن أركب الموج. أحب أن أركب الموج. سوكال تايس أحب أن أخطس. أحب أن أغتوص. عياز المي لاني بسيس أكسيلا. أحب أن أتزلج على الماء. أحب أن أتزلج على الماء. بايك صور في لورن ووكردا. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ بويكوسوكالوسفاروستات فوكرتا. هل يمكن استئجار معدات غطس؟ هل يمكن استئجار معدات غطس؟ بويكو فيسيسوكست فوكرتا. هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ أولاً وسعاً للاستثمار. أنا مجرد مبتدئ انا مجرد مبتدئ اولن هوا في مستوى وسط انا في مستوى وسط ديار دان التعامل مع ذلك جيدا أستطيع التعامل في ذلك جيدا <حيك> أين, التل أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ أين التلفريك؟ أين Oh,